ان الزهراء اهرى فاطمه جيت من قم ابي وان دمائي دماي وشدودين ضي العابر راحي ان جئتم الان بالجراحي قم ابي وامسح دمائي واشدد الظل عاد ما انست وضعت قبرا يا حبيبي كرة الأجلاف تبغي من نثارا يحملون النار كيما يحرقوها دار حق هي للذكر شعارا جهلهم حقدوا ملقهم غايضا يشعلون البيت بالنار جهارا من به جبريل وبه ميكا يخدمون الآل ليلا ونهارا جلهم حيقدون ملؤهم غايظا يشعلون البيت بالنار جهارا من به جبريل وبه ميكا يخدمون الآل ليلاً ونهاراً قد رنت لي تشكو ظلمهم بعد الفراق قابطه كنت ظل لم تزل في البيت باقي قد رنات لي رمسي تشكو ظلمهم بعد الفراق أبتهم كنت ظلا لم تزال في البيت باقي قد رنات لي رمسي تشكو ظلمهم بعد الفراق أبتاه كنت ظلا لم تزل في البيت باقي صحيح يقبر النور يوارى تحت طيات التراب والحجارة انك النور الالهي المصفى منك ضي الشمس قد كان وصارا الصحيح صحيح يقبر نور يوارا تحت طياد التراب والحجاره انك النور الالهي المصفى منك ضي الشمس قد كان وصار صحيح يقبر النور يوارا تحت طيات التراب والحجاره انك نور الالهي المصفى منك ضي الشمس قد كان وصار من محياك يستقل غيث انما الغيث نداءك قد تجار من محياك يعرف الحسن يوسف الصديق من حسنك حاره من محياك يستقل غيث انما الغيث نداك قد تجارى من محياك يعرف الحسن يوسف الصدق من حسنك حارى من محياك يستقى الغيث انما الغيث نداك قد تجارى من محياك يحروف الحسن يوسف الصديق من حسنك حرام ماذا تبتغون نحن الأقربون والله جتبنا شهور وليلي عليا ليس من وليا في الأرض سوى نطنود هل يخرج يبايح في الأول يشايح من غير هوان يعود لا وكلا هل هو حق مولى لا يرضى امتهان الجحود ماذا تبتغون نحن أقربون والله اشتبانا شهود قولي لي علي ليس من ولي في الأرض سوى فليخرج يبايع الاول هي شايح من غير هوان يحود صحتولى وكله بل هو حق مولى لا يرضى امتهان الجحود لم يرتدع هم بالدخول لم انفني وهو لا يحول لم يرتد أما بالدخول لم أنثني وهو لا يحول بصوتين او جعل متن ضرب بنارين قلبها بغصبه بي صوتين وجعلتنا ضربا بي نارين قلبها بغصبه والمحسن من صريع يا ويلهم من خطب الفضي وحيدار ملبب ويسحب هي إلى الله فؤاده المعذيب وحيدار ملبب ويسحب هي إلى الله فؤاده المعذيب يا زهراء يا زهراء يا زهراء لاتلومني لاتلومني لو هاجت أحزاني يا سمايا كنك نتدري بالذي فعلت العدوان من اللي خدوا حقي ولا راعوا الوصيه ودخلوا علي داري ودخلوا علي داري وساتر ما عليا والمرتضى قاعد وعبر التجرية ينظر يا ويار ينظر بعين الباب نوجر النرايا من ليلة لويار لعنك سار بالبايا بقوام ما قصروا بيني يا عدمين لمروا يا, يا يا وشنك بالعبد بيش سواش ش يا زهر ش سقطني المحسين وخلى الجسيد محلان ماذا تبتغونا نحن الأقربون والله اجتبانا شهود ولي لي علي ليس من ولي في الارض سوانا جنود بيت الدعاء فليخرج يبايع في الاول يشايع من غير هوان يعود صحت لا وكلا بل هو حق مولى لا يرضى امتهان الجحود لم يرتدع هما بالدخول، لم أنثني وهو لا يحول، لم يرتدع. لما بالدخول لم أنثني وهو لا يحول بصوتين أو جعل متنا ضربة بنارين حرق الباب غصبا بصوتين أو جعل متنا ضربة بنارين حرق الباب غصبا والمحسن من أرضي صريع يا ويلهم من خطب فضيع وحيدار ملبب ويسحب إلى الله فؤاده المعذيب وحيدار ملبب ويسحب إلى الله فؤاده المعذيب ضلوعي كسرت من ذا الذي كسر وحملي أسقطوه يا ويل من دبار ضلوعي كسروا